معتچ بنت رقي عليچ كلش عليا ما شاء الله هلا دمعتچ بنت رقي فد وصوتك فدوة عليچ كلش عليا عدنا موعد هالمسج اجنا موعد هالمسج لخادم الحسين الشاعر عمار هليل الواسطي اجري تنتظريني ارجع حايره حايره اظنوني اجري تنتظريني ارجع حايره ب وعني من عشر محرق فارقت عيونك اني من عشر محرق فارقت عيوني لكن وجعت غلاتك ادري زرقبتونك حرمو حراسي وشوفوك للغرب يسبونك حرمو حراسي وشوف للغرب يسبونك اي راح اشوفوك بالسلام والحلم اول حيضاك اي راح اشوفك بالسلام فدوا فدوا الصوتك والحلم اول حيضاك ثقل يا لسويا عجن موعد هالمشي دمعتك دمعتك من نور قيا يا <تصفيق> عاني بالطفس اللي بالي وزاد هم علي زاد هم علي ساعه الحرقه وخيمنا وجثتي مرميه جثتي مرميه حتى من ضربات كان هاكل ضربتك بي حتى من ضربات كان هاكل ضربتك بي ولقطاع منشف خنص ويقطاع التلتشية ولقطاع منشف خنص ولقطاع التلتشية إلك! إلك! ولقطاع منشف خنص والقطاع منشف خنص والقطاع التلتشية بويه وبختمة حياتي إيييي lud راح أحقق أمنية إييي بويه وبختمة حياتي اي اي اي راح احقق امنيه اي يا يتي مولا سبيي اجينا موعد المسيه ا جمعتك بنت الرقي وينك وينك تعال لي كلش عليا ا جمعتك دلعتك بنت الرقي اي يا Aydina mouhid halmisi Aydina mouhid halmisi Tubha tubha Aydina mouhid halmisi Aaaaah Aasim in fog ilhwaii Saire ilmam shako Saire ilmam shako Aydina mouhid halmisi عاش من فوق العوالي صاير الممشاكم انت وعيالي سبايا وروحي كلها وياكم انت وعيالي سبايا وروحي كلها وياكم شفت بعيون الشمات شلون تتلقاكم شفت بعيون الشمات شلون تتلقاكم وليس بكم والضربكم بالسبيه واذاكم وليس بكم والضرب بالسبيه <تصفيق> هل ما شاهد شاهدت أنا قوة حملت ها ها ها هل ما شاهد شاهدت وأنا قوة حملت حر ومحشي صحبي دي عدنا موعد هالمسي دمعتش بنتي دمعتش بنتي دمعتش بنتي لا تتعب لا تتعب نشمي غالية موعد هالحلط اي اي اي اي عم تجزيانا بغريبة و بس بي عذريها عم تجزيانا بغريبة و بالس بي عذريها ما رضت عني تخبرت روح تش تأذيها ما رضت عني تخبرت روح تش تأذيها حمّلت زينا بما أخّى إلهي يدرش بيها حمّلت زينا بما أخّى إلهي يدرش بيها صعبة من ب شوش أفضّل هالعدات تشبيّها صعبة من بع Cenب ع Daisty إadasّميها لما ن Xingisesti لها عنّي قبل وأنّك يبدياoertain إيّ لمّا ن симي 세حّليها عنّي طيب ونك بدي وانت ايي اي اي اي اي اي انا قلت لها الوصيه انا ما وعد هالمشي الله عدنا موعد هالمشي دمعتك بنتي رخي يا دمعتك بنتي ما شاء الله اي يا غاليه كلش علي صيح هلا بدمعتك بنتي رخي الموعد هالمساء الموعدنا موعد هالمساء يا رقيه وخطوه خطوه, خطوة وياك يا مي عيني وياك يا مي عيني يا رقيه وخطوه خطوه, خطوة وياك يا مي عيني تنزل الدمعه على رمحي لما نتذكريني تنزل الدمعه على رمحي لما نتذكريني بالحلم خطار جيت ادري تتلقيني بالحلم خطار جيت ادري تتلقيني وا يا ملحوفه يا ابويا وصعبه ما تنسيني وا يا ملحوفه يا ابويا ما ما تنسيني هذا اخر حلم بالليل لا حكيت ولا سكتت هذا اخر حلم بالليل لا حكيت ولا سكتت هل مسات رجعيني ليا عندنا موعد انسيه عندنا موعد انسيه يا جمعتك بنترقي يا غاليه كلش عليك نسمي عايد انا موعد هالمسيره جامعه شبنتر قيه قال لي ليش علي جامعه شبنتر قيه قال <تصفيق> لي ليش علي عيدنا موعد هالمسيره عيدنا موعد صح عجل الموعد هل من زي اعلى عجل الموعد هل من زي يا شبيحه ام فاض اللي قلبك صابر يا شبيحه ام فاض اللي قلبك صابر من بعد هالليله عق بعد ما يضل حائر من بعد هالليله عق بعد ما يضل حائر رجعوا يدمشى من جبرك الخاطر هاي آخر ليلة بنتي وقبل جيت باتر هاي آخر ليلة بنتي وقبل جيت باتر حملها ليلة وحزنها دنيا للطلبين من هاه حملها ليلة وحزن هاه دنيا للطلبين من هاه ليلي تشميلك مني يات علىنا موعد هالمسيه هلا هلا علينا موعد هالمسيه جمعتك جمعتك في التراب اي غاليه كلش علي هلا هلا عدل ماي هلمس يا يي بنتي يا صبح قلبي انا ابو بشرياني بنتي يا صبح قلبي انا ابو بشرياني لحظه ما عاد تشتراني ساكن ابو وجداني لحظه ما عاد تشتراني ساكن ابو وجداني بالغرابه كرمشيه وراح موكاني بالخراب اخر مشي وراح امر لثاني الامر مكتوب حتما والامر قداني الامر مكتوب حتما والامر كنت اسمع كل ونينك كل دعائك كل حنينك كنت اسمع كل ونينك كل دعائك كل حنينك يا الكشبهين الزكيه عندنا موعد هالمسياء عندنا موعد هالمسياء هلا عاد جمعتك بنت الغيث غالية فيش علي هلا هلا جمعتك